كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياي صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا